بوك تو كوكس كماند فيس للناس في المدينة في المدينة ما صعبك سرونك يا عما أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار ماسووفكس لنيا أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطار ماوف أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Kuidas كيف أصل إلى محطة القطار؟ Kuidas saan Malennujaama? كيف أصل إلى المطار؟ Kuidas saan Ma kesklinna? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف اصل إلى وسط المدينة؟ مولون تاكسوت ڤايا احتاج لسياره اجره احتاج لسياره اجره مولون لينكاارت ڤايا احتاج لخريطه المدينه احتاج لي لفندق, لفندق. ماسوفيكس اوتوت رنتيدا اريد ان استاجر سياره, أن أستأجر سيارة. هنا بطاقه الائتمانيه هنا بطاقه الائتمانيه سينون مو يهيلبا. هنا رخصة قيادتي هنا رخصة قيادتي ماذا يوجد في المدينة ليورا ماذا يوجد في المدينة ليرا مين게 فانا اذهب الى المدينة القديمة اذهب الى المدينة القديمه تحكي لناس رنقسويت قم بجولة في المدينة قم بجولة في المدينة منجة صدمة اذهب إلى الميناء تحكي صدم رنقسويت قم بجولة في الميناء قم بجولة في الميناء Milliseid vaatamisväärsusi on siin veel? Mada baqia min maalima jadīratin bilmushahada gaira dälik? min maalim jadīra bilmushahada Teksti ja raamatulejad aadressilt www.book2.de